و ل ق ا بعدها قوما اخرين فلما أ ح س و ا باسنا إ ذ ا هم منها يرقبون لا تركضوا وارجعوا إ ل ى ما أ ت ر ف ت م فيه ومساكنكم لعلكم تسالون أ ل و ن ق ا يا و م ظالمين ا إننا كنا فما زالت موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ق ا ل م ا ا ء و أ و م ن م اسماء لاعبين لو أ ر أن ن ت الله ا ت خ ذ ن م الحسنى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 وما أ ر س ل ن ا من قبلك من و س و ل إ ل ا نوحي اليه أ ن ه لا إ ل ه الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ء سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم ب أ م ر ه يعملون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 وجعلنا في ا ل أ ر ض رواسي أ ن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء ث ق ف ا محفوظا وهم عن آ ي ا ت ه ا مورقون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 فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين ت ش ر و ا منهم ما كانوا به يستهزئون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 ولا يسمع الصم الدعاء إ ذ ا ما ينذرون ولئن مستهم نفحتم من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين ونضع و الموازين الكشط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خبدل اتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء الذين م و ن ر ب ه م ب ا ل ي ب وهم م ن ا ل س ا ع ة م ش ف ل و ن وهذا ذكر م ب ا ر ك أ ن ز ل ن ا ه أفأنتم ل ه م ي ن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 ا ح ق ام أ ن ت من اللاعبين قال ب ر ربكم رب السماوات و ا ل أ ر ض الذي فطرهن و أ ن ا على ذلكم ن الشاهدين و ت ب غ ي ل أ ك ي د ن أ ص ن ا م ك م بعد ان تولوا مدبرين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 هم يشهدون قالوا أ أ ن ت ق ع ل ت هذا ب آ ل ه ت ن ا يا إ ب ر ا ه ي م قال بل ف ع ل ه كبيرهم هذا ف ا س أ ل و ه م إ ن كانوا ي ع و ق و ن فرجعوا إ ل ى أ ن ف س ه م فقالوا إ ن ك م أ ن ت م الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء يوقفون قال أ ف ت ع ب د و ن من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افئد لكم ولما تعبدون من دون الله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 وداوود وسليمان اذ يحكمان في الارض اذ نفشت فيه ورم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال يسبحن والطيب وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحسنكم من باسكم فهل انتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره الى الارض التي باركنا فيها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 رحمه من عندنا وذكرى للعابدين و إ س م ا ع ي ل و إ د ر ي ك وذا ل ك ف كل من الصابرين و أ د خ ل ن ا ه م في رحمتنا إ ن ه م من الصالحين وذل ل ن و ن إ ذ ذهب الغاضبا فظن أ ن لن نقدر عليه فنادى, فنادى في ن ا د ى ف الظلمات ان لا إ ل ه إ ل ا أ ن ت سبحانك إ ن ي كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من ا ل ظ ل م وكذلك نلج المؤمنين و ذ ك ر ي ا إ ذ نادى ربه ربي ا ت ذ ر ن ي فردا و أ ن ت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ق ا ش ع ي ن والتي أ ح ص ن ت فرجها فنفخنا فيها من روحنا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 وقطربا ه م كل حدث ينفلون حدث الوعد الحق فادي إ ذ شاكصه ابصار الذين كفروا يا ويلنا يا ويلنا قد كنا في وفله من هذا بل كنا غ ا ف ل و م ا ت ع ب د و ن من د و ن ا ل ل ه حصب النابلسي ا و للعلوم ا ل ا س ل ا ف ي ه ا صالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إ ن الذين سبقت لهم منا ل خ س ن ى أ و ل ئ ك عنها مبعدون لا يسمعون حفيفها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع ا ل أ ك ب ر وتتلقاهم الملائكه ة ذ ا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نقوا ل س م ا ء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين ولطركه بنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك إ ل ا رحمه للعالمين